لا تودعني ولا ولا ودبلك ما بقان موادعك ما بقان موادعك عندي لزوم ما بقان موادعك عندي لزوم السر سودا الليالي في رجاك ما تخاويني سوا بعض النجوم وتصبر واحسب ايامي معك جعل عذالي تطيح ولا تقوم السر سودا الليالي في رجاك ما تخاويني سوا بعض النجوم وتصبر واحسب ايامي معك جعل عذالي تطيح ولا تقوم يا غصن البان مدري وش بالك الجفا كان تصد اللي ترعرع في رباك منتظر وصلك عسى عمرك يدوم ما تناسى يوم حلق في سماك والمشاعر في بساتينك تحوم الخفوق اللي تمنع عن سواك والعيون اللي يجفاها كل نوم احترمها قبلك افنم الأضاء لا ترشتها لنبضك بالسموم لا ترشتها لنبضك بالسموم بيا نابع وفاك اصبحت في بعض حزاتك تصوم كان ودك يا الغاضي تكسر مدار قولها ما عاد لي ساعة قدوم جعل ربي يسعدك والله حماك جوك الحاني تنوح بهالغيوم الوصل وتوقف عطاك والمحبة في الحشاء بقي قلت قلتنا يا قلبي لو حظك عصاك تتبع المقفين ماهي لك سنوم افترش سدى الليالي من نظاك واندفن حلمي وجدت لي عنوم ما حصل الفجر بسمه من شفاك واحترق خيط الامل بين النجوم واحترق خيط الامل بين النجوم لا توادعني ولا ما لزوم لا تودعني ولا ودي بلقاك ما لزوم لا ما لزوم ما لزوم ما لزوم ما بقال موادعك عندي لزوم